وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة مخلقة وغير مخلقة في معناه أوجه معروفة عند العلماء سنذكرها هنا إن شاء الله ونبين ما يقتضي الدليل رجحانه منها أن قوله مخلقة وغير مخلقة صفة للنطفة وأن المخلقة هي ما كان خلقا سويا وغير المخلقة هي ما دفعته الأرحام من النطف وألقته قبل أن يكون خلقا ومما روي عنه هذا القول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نقله عنه ابن جرير وغيره ولا يخفى بعد هذا القول لأن المخلقة وغير المخلقة من صفة المضغة كما هو ظاهر ومنها أن معنى مخلقة تام وغير مخلقة أي غير تام والمراد بهذا القول عند قائله أن الله جل وعلا يخلق المضغة متفاوته منها ما هو كامل الخلقة؟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 وعزاه الرازي لقتادة والضحاك ومنها أن معنى مخلقة مصورة إنسانا وغير مخلقة أي غير مصورة إنسانا كالسقط الذي هو مضغه ولم يجعل له تخطيط وتشكيل وممن نقل عنه هذا القول مجاهد والشعبي وابو العالية كما نقله عنهم ابن جرير الطبري ومنها أن المخلقة هي ما ولد حيا وغير المخلقة هي ما كان من سقط ومما رؤيا عنه هذا القول ابن عباس رضي الله عنهما وقال صاحب الدر المنثور إنه أخرجه عنه ابن أبي حاتم وصححه ونقله عنه القرطبي وأنشد لذلك قول الشاعر في غير المخلقة البكاء فأين الحزم ويحك والحياء وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى واولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال المخلقة المصورة خلقا تاما وغير المخلقة السقط قبل تمام خلقه لأن المخلقة وغير المخلقة من نعت المضغة والنطفة بعد مصيرها مضغة لم يبق لها حتى تصير خلقا سويا إلا التصوير وذلك هو المراد بقوله مخلقة خلقا سويا وغير مخلقة بأن تلقيه الأم مضغة ولا تصوير ولا ينفخ الروح انتهى منه وهذا القول الذي اختاره ابن جرير اختاره ايضا غير واحد من اهل العلم قال مقيده عفى الله عنه وغفر له هذا القول الذي اختاره الامام الجليل الطبري رحمه الله تعالى لا يظهر صوابه وفي نفس الايه الكريمة قرينة تدل على ذلك وهي قوله جل وعلا في أول الآية فانا خلقناكم من تراب لأنه على القول المذكور الذي اختاره الطبري يصير المعنى ثم خلقناكم من مضغة مخلقة وخلقناكم من مضغة غير مخلقة وخطاب الناس بأن الله خلق بعضهم من مضغة غير مصورة فيه من التناقض كما ترى فافهم فإن قيل في نفس الآية الكريمة قرينه تدل على أن المراد بغير المخلقة السقط لأن قوله ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى يفهم منه أن هناك قسما آخر لا يقره الله في الأرحام إلى ذلك الأجل المسمى وهو السقط فالجواب أنه لا يتعين فهم السقط من الآية لأن الله يقر في الأرحام ما يشاء أن يقره إلى أجل مسمى فقد يقره ستة أشهر وقد يقره تسعة وقد يقره أكثر من ذلك كيف شاء أما السقط فقد دلت الآية على أنه غير مراد بدليل قوله فإن خلقناكم الآية لأن السقط الذي تلقيه أمه ميتا ولو بعد التشكيل والتخطيط لم يخلق الله منه إنسانا واحدا من المخاطبين بقوله فإنا خلقناكم من تراب الآية فظاهر القرآن يقتضي أن كل من المخلقة وغير المخلقة يخلق منه بعض المخاطبين في قوله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة الآية قال المؤلف رحمه الله وبذلك تعلم أن أولى الأقوال في الآية هو القول الذي لا تناقض فيه لأن القرآن أنزل ليصدق بعضه بعضا لا ليتناقض بعضه مع بعض وذلك هو القول الذي قدمنا عن قتادة والضحاك وقد اقتصر عليه الزمخشري في الكشاف ولم يحكي غيره وهو أن المخلقة هي التامة وغير المخلقة هي غير التامة أيها المستمع الكريم بقيت لحديثنا بقية نستكملها في لقائنا القادم إن شاء الله إذ انتهى بنا المطاف في هذا اللقاء إلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته